بسم الله الرحمن الرحيم ألف <تصفيق> دامين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أعسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون من يقول آمنا في الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس <تصفيق> لفضيله الدكتور موسوعه <تصفيق> I'm <تصفيق> إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله تقول ذلك خير لكم 129. ثم الله ينجئ وقال إنما تغير تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أَحَدٍ Didi موسوعه <تصفيق> النابلسي <تصفيق> <تصفيق> See me. فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عَلَيْهِ حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة لفضيله <تصفيق> ب. con ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إن الذين ظلموا منهم وقولوا أناهم الكتاب فيؤمنون به ومنها من يؤمن به وما يجحد به بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما فرال قومي وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطا يوم يرساهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكم ما كنتم تعملون يا 119. يا عبادي الذين آمنوا إن لا نبوء من الجنة غرفا، وربا تجري من تحتها One والشماوات والأرض وثقر الشمس والقمر في ابي من بعد موتها ها لا يقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا؟ تخطف الناس من حول ذن يُؤْمِنُونَ يؤمنون وبنعمة الله وَمَنْ ومن أظلم ممن 111. في الحق لما جاء أليس في جهنم محور للكافرين والذين جاهدوا فينا